فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قُوَّامُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 ذلك اليوم الذي كانوا موعدون